شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدك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 ومن خطف الحطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من مقيم لازب فالعجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر كُنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدْعُوُّونَ أَوَآبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ وَالَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هم الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ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 في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لبنة للشارين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم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 أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين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 ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهن المُذِرِينَ فانظر كيف كان عاقبة المُذِرِينَ إِلاَّ عباد الله المُخلصينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجِيْنَهُ وَأَهْلَهُ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 إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كم آلية الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عن فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون قال قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه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 إِلَى يَاسَلَامِينَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكذبوه فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوضا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من وللبت في بطله إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقضين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنون الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصرف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان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 وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين